أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من رب بكم على رجل منكم ليُظهركم ولتتقوا ولا عليكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميلون وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفادة وإنا لنظنك من الكاذبين